يقول يا الله يا معتقر قابل مؤمنين تعتقر قبتي يا اله العالمين من نار كل للعذاب مجهزه انا دخيلك دامك ارحم الارحمين تغفر ذنوبي كلها وتبيعها انا وابوي وكل ربعي الاقربين في يوم ما ينفع حلال ولا ولد ولا عاد فيها لا يسار ولا يمين الا حسابا حسب من توج العمل ولا شفاعه سيده الامه ل ي ل لاني بشر واخطي وشيطاني قوي و هنا ملايك تيم و فوق المنكبين تكتب ولا يخفاك منها ما كتب و خ ش ى الزلل بالهرج ولا باليدين فاغفر خطاي ولا تواخذ ز ل ت ي ولا تفرح بيعي و نشامتي ا ل واطلق ر س ا ن ي لو وقف تم وقفي والناس فيني مبصرين و سامعين كلن يقولن إ ابن س م ح ل ه وقف شاعر أ س ى يفدون هالمستشعرين فلا تخيب ظنهم فيني و أ ن ا ودي بكسب الطيب عند الطيبين <تصفيق> ما عليكم、زود. واليوم يفرق عن أيام دا السنة عن يفرق زود لا والله هلا فرق عن بعض السنين يوم اجتماع الناس من كل الدير في حفل تكريم أ ك ب ر المتكرمين حفل العربي ومدحتف اسمعوا المدح في سعيد بن يحيى يزين شخن ي فرق بالفعل عن شخ ي الختم وخذ مديح الاولين والاخرين شخن ي فرق بالفعل عن شخ ي الختم وخذ مديح الاولين والاخرين جوه اعطوها العلم في م ت ض ن ة والعلم شين ومن يجيب العلم شين فوقف مو وقف الشرف و ا ل م ر ج ل ه شمر عن الساعد وقف ا الله أنا ل يعينَ موقف ا الشرف و ا ل م ر ج ل ة وشمر ّ عن الساعد وقال الله يعين أ ن ا جملها والعزاوي كلها دوني و أ ن ا سعيد ذبح ّ السمين علاقتي ب الله ا ل ط و ل شاربي وفعلي مع الانساب فعل الغانمين ابحتملها من بزي والعوض عند الكريم اللي يعين الصابرين وكفكف دموع خ ت ه وسيل د م ت ه كف كف دموع اخته وسيل دمعته انضحك وتبسم ولو قلبه حزين وخذي دينا الجاني. <تصفيق> الجاني وسلم عليه ثم قفل الموضوع والدعوه بحين هذا الكريم هذا الكريم من عد واصحاب الكرم فوق الكرام الاكرم من ا ل ك ر م ي ن وهذا الشجاع انعدوا اصحاب الظفر ف أ ش ج ع من اللي الى ا ل ل غ ة متقدمين وهذا العزيز ومن ع ز خالقه يموت ما يندل ويطيح الجبين وهذا الحليم اللي بحلمه يقتدى ويدرس بحلمه على المتعلمين يا قيس بن عاصم زمانه وامته قيس بن عاصم واحد و ص ا ر و ا اثنين يا وايل ا ل ه م ة و يا زيرلقه يا الشام خلي لا تهان ولا تهين ي ف د و ن ك ل ي باعوا الدم وشرى واللي م ن ر ق بذو مسترزقين تجار يفدون كل باعوا ل د م وشرب اللي من رقاب الذوي مسترزقين تجار من دم الذوي لكنهم من ا ل أ ج ر ومن ا ل م د ا ي ح معدمين مقدمين في بنوك ا ل م م ل ك ة لكنهم بين الرجال المؤخرين مقدمين المملكة في بنوك, المملكة. مقدمين في بنوك المملكة أ م و خ ر ي ن ل ه م خ ذ و ا حق القصاص ولا عفوا م ا غير يالله ل ع ف و ل متسولين بين الدراهم ي أ ك ل و ن ويشربون لا شك من بين ا ل ع ز ا ز ة معزلين ولنت يا كعام معضل تادهر ينطن خلفزعه كعام العاينين ضميه ا ل ك ل ف ز ع ه و ت ب بميلادها فسقيت هالوقفه وصدرك رافدين وعلمت ب ن العفو خير من النصر و ق ب ل ت ما دبرت بين المدبرين و ي ق ن ت بان العمر تالي هل ف ن ا د ا اليوم في الدنيا و ب ك ر ة راحلين وضميتها م ن ن ومنا كلها وكسبتها ي م ح ز م ي دنيا ودين وجملت قحطان العريق اهلن هم من سالف الدنيا وهم متجملين قوموا مواقفنا مثل شمس ا ل ض ح ه ولا يجحد الوقفات غير الظالمين من المهادي لين ابو يحيى وحن أ من المهادي لين ابو ي ح ي ى وحن الفائزين السابقين الغانمين و م ن ص ا ر في فعل الجميل م د ا ح م ه حنا على كسب الجميل م ش ب ب ي ن إ ذ ا بطشنا بطشنا جهر وعمد وعند العفو نعفو وحنا قادرين حيث نعدوا صفوف ل و ا ي ل كلهم حنا على صفف ل و ا ي ل ا ل أ و ل ي ن حنا كحطان ا ل ع ا ر ب ة ب ن س ا ب ن ا و م ج ا د ن ا يشهد ل ه ا ل م س ت ع ر ب ي ن و آ خ ر مثل لشيوخنا وابطالنا سعيد بن ي ح ي ى عزيز المنسبين قادره مع الشيخان قدره مع الشيخان شيخان العرب مثبت ما بين عين وبين عين يدعيلها ص ح ا ب ا ل ت ق واهل النقى الصادقين الراكعين الساجدين وترفع لها ا ل ب ي ض ة وتبقى ناصبه من ا ل ث ر ا حتى حدود الفرقدين وهديته من خالقه ج ن ة عدن هذا ج ز ء الاحسان عند المحسنين وهديتي بسمال حيه نسري ق ص ي د تنتذهل عقول الحاضرين وزودن علىها ح ب ت ن فوق الخشم وقدامها سيف ن ص ق ي ن وبنت ق ي ن وبنت ل ي ا كبرت وصارت مزوجه تعالي بالملك وبالشاهدين هديتي باسمها الحياه نسري قصيد تنتدها العقول الحاضرين وزودن ع ل ى ه ا عبتن فوق الخشم وقدامها سيفن صقيل و ب ن د قين وبنت ي ل ي ا كبرت وصارت مزوج افتعالني بالمملك وبالشاهدين وخذها ه د ي ة و ا ل ه د ي ة مات رد الله يشهد والخلايا شاهدين هذه هدايانه مقابل موقف كل يرفع روسك حطان القالطين مثل الرجال اللي ب ه م دم ودسم كل يحسنها ل ب و يحيى مدينه فعساك ما تحتاج فزعه تردي و الله يعيذك من شرور الحاسدين و الله يعيذك فالفقيد ويرحمه ويقر عينك فالبنات وفالبنين ويلبسك ث و ب ا ل س ت ر و ا ل ع ا ف ي ة ويجعل عيالك كل ابوهم صالحين يالله حنالك نمد كفوفنا فجبدانا ايام جيب السائلين ي ا ل ل و حنالك ن م ك و ف ن ا ف ج د انا يانجي بالسائلين تبقي قباينا تحت حكم الملك وتمنع بلدنا من شرور الطامعين وتذل بشر الاسد وتلحقه بمعمر وحسين وزين الابدين وتكثر من ا ا ل بويح يا سعيد في صف قحطان وصفوف المسلمين وصفوف المسلمين هذا دعانا يا مجيب المندعه فلا ترجعنا يا ربي خايبين سبعين بيتا كامله ومكمله بديتها وانهيتها في ساعتين تمت وصلى صل الله ص ل ا ة د ا ئ م ة على ختام ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وسلامتك